Book 2 3 6 33 33 Na, jelazničkom kolodvaru Fī mahattati l-qitār Fī Ka'da Polazi sljedeći vlak za Berlin. Mata jugadiru l-qitaru t-tali? Al Berlin. Mata jugadiru l-qitaru t-tali? Al mutteđeha Berlin. Kada polazi sljedeći vlak za Pariz? Mata jugadiru القطار التالي المتجه إلى باريس متى يغادر القطار التالي المتجه إلى باريس؟ كادا، بولازي، سلياداتشي، الفلاك، زل لندن متى يغادر القطار التالي المتجه إلى لندن؟ متى يغادر القطار التالي المتجه إلى لندن كادبولزي ياادلاك زأ في أي ساعة يغادر القطار إلى ورسو في أي سااعة يغادر القطار إلى ورسو كادبول سلادشي فلاك زوكholم في أي سااع يغادر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي س ي القار إلى ست ساتبوللاك ز في أي ساعة يغادر القطار إلى بست في أي س يار Ila Budapeste. Želio bih voznu kartu za Madrid. Oridu tadhkirat qitar ila Madrid. Oridu tadhkirat qitar ila Madrid. Želio bih voznu kartu za Praga. Oridu tadhkirat qitar ila brag. Oridu tzekret qitar ila prag. Želio bih voznu kartu za Bern. Oridu tzekret qitar ila Bern. Oridu ila Bern. Kada vlak stiže u Beč. متى يصل القطار الى فيينا متى يصل القطار في فيينا kada vlak stiže u متى يصل القطار الى موسكو متى يصل القطار في موسكو kada متى يصل القطار إلى أردام متى يصل القطار في أمستردام م هل يجب أن أغير القطار هل يجب أن أغير القطار سكويك. Perona polazi vlak. Min aj rṣīf yughādir al-qiṭār. Min aj rṣīf yughādir al-qiṭār? Imali spavaćih kola u vlaku. Hal tūjad Želio bih kartu za Brisel samo u jednom smjeru. Uridu tazkirata zheab fakat ila Bruksil. Uridu tazkarat zheab fakat ila Bruksil. Želio bih povratnu kartu za Kopenhagen. Uridu tazkirata audatin ila koha uiu tvka raude ila kopenhagen, ta kopenhagen. koliko košta mjesto u spavaćim kolima mahua sejaul macken bi arabnau mahua